فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبئ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون